ما في السماوات وما في الأرض وإن تبذوا ما في أنفسكم أو تخفو يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله يُرِ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ على for Thee. to ma fi anfusikum a on ton fou yo يُحان سِبًا كُ بِهِل فَيَ فيُولِمَ شَ أُو يال والله على كل شيء قبير آمن الرسول بما أنزل إليه Al-Rabbi, wal-mu'minun Wal-mu'minun kulun بِهِ وَرْسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۗ anaka rabbana wa ilayka al كل آمن بالله كل آمن بالله وملا أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطانا قفرانك <تصفيق> Buna wa ilayka La yukallifu allahu nafsa بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تعمل علينا إصرا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا bong Allah <laughs> Allah <laughs> الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه Rabbana Oh. Um. Allahu alayhi نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنسان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد Wallahu azizun zuntiqam هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء Ar-Rahman ar Inna خير من ألف شهر حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحة